وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَثْبَلْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا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 وَإِذَا قُلْتُمْ نِتَاءَ أَثْبَلَغُنَّ أَجَلَهُمْ فَلَا تَعْذِلُوهُمْ فَلَا تَعْذُلُوهُنَّ إِن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخذ ذلكم أذكالكم وأقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يضعن أولادهم نحو لين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقه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 الله بما تعملون بصير